سيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بل ان ربي لا تاتي انكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك هنا اصغر من ذلك ولا اكبر انها في كتاب مبين ليجزى الذين امنوا ومن الصالحات اولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أنيم ويرى الذين أوت العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط واهدي الى صراطك العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد